فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للجسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يسرى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 عين ناعمة لسعيها راضي في جنة عالية لا تسمع فيها لا غير فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة